أن تدخل الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا نارا الجنة هذا أول ما نتمنى وتهبنا درجات العليا يا ذا Cabe جنة أهلي في الجنة أهلي ورفاقي يا لهنائي حين أولاكي في الجنة أهلي ورفاقي فرح نبي نعم الخلاقي يا